تعالي وبس ولا تنسين ومريني صحوا كل يوم ورفرفلك سماء وغيوم وغردلك تعالي وقولي صح النوم يقوم الحلم من نومه ويقعدلك صباحك هو أشعة شمس تحبيدك عشان بليل تسهرلك ونكتبلك صباح الحب تتعطر حروف الحب من صوتك صباح الورد أحس الورد يفتح للمح عينك صباح النور إذا خالط شعاعك لون ياقوتك تقولي يا صباح الخير أشوف النور بجبينك تقولي يا صباح الخير عصافير الفجر غنت وتسأل عن عنوينك وانا تتبع الون صداها صاحبي وينك عصافير الفجر غنت وتسأل عن عنوينك وانا تبرن ون صداها صاحب وادك جمال الكون والدنيا اراها في سحل عينك جمال الكون والدنيا في سحل عينك شروق الشمس انن بان وطيفك ما يفارقني رسمت أنت بيدانك شروع الشمس يتفنن بألوان من جبينك وطيفك ما يفارقني رسمت أنت بيدانك آهات الحزن حلّت على قلبي وآهات الحزن حلت على قلبي من اسمك حبيبي رجع بسمه بطلت احسنك وزينك اسا ما شورت فراقنا وشل لي بين يوم و يوم حبيبي يا رجال بس ما بطل عسى ما شلت فار الجنا وشل لي بين يوم و على كل حروف اسمك بتلوين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 وتسأل عن عناوينك وانا تتبع الونة صداها صاحبي وينك أصافير الفجر غنت وتسأل عن عناوينك وانا تتبع الونة صداها صاحبي وينك صدها صاحبي ولي صدها صاحبي ولي